وَمِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُنْزِلُ اللَّيْلَ فِيهَا نَهَارًا وَيُنْزِلُ النَّهَارَ, النهار فِيهَا رَتِقًا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وَقَالَ لَهُمْ قَذَامِيثَ أَوْقَدْكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ بِاسْمِ نُورِكُمْ تِلَاوُ الْجِنِّ وَرَاءَكُمْ فَنْتَمِسُوا يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَكَرَّبْتُمْ وَرَبَّ اسْتَغْفَرْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الله غَرَسَ بِاللَّهِ الْعُرُورَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِجَاءَةٌ وَذَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُوَاكُمُ نَارُهَا مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وأن شفعا عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وَسَفَخَرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثَرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثم يكون خسرانا وفي الاخره عذاب شديد ومغفرته من الله ورضوانه وما الحياه الدنيا الا متاع غرور سابق وَتِمْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ما سَوْتَمِيمٌ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ على الله يسير لِكَي لا تَأْسَوْا عَلَ ما فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَكْنُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ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 وَلَقَدْ رَسَلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما من النبوة والكتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون ثم قضينا على آثارهم برسلنا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً فَتَوَلَّوْا رَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتْبَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالْغُرْفَانِ إِلَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ فَمَا ارْتَدُّوا رعايتها فآتين الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله وامنوا برسوله ياتكم كتابان من رحمته